بسم الله الرحمن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ I'm gonna وق الله العظيم <تصفيق> وَإِنَّا لَيْنَا <تصفيق> فاقردنا هم من جلج جلج باليك وحورنا هذا بني إسرائيل. We're طيب بس No, no, no. I <laughs> قَالَ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا Fa <laughs> la <laughs> <laughs> and love. a uh -oh. قال الله العظيم و وعنم, وعنم, ان <laughs> <laughs> <laughs> Whoa! وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز No, no. Quan إَّن ربك لَعَ آه oh, <laughs> What? one, no one inna the, Allah is inna al-Iman, ma'udhum Let you, Love you. man no رب هول لي رب هول لي خطما امن <تصفيق> <تصفيق> قال أبرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدلين فإنهم عدلين إلا رب العالمين اللذي قالا فدي تهوأا هو هو وَإِذَا مَرُصْتُ فَهُوَ شِيكَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ شِيكَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ شِيكَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي والذي أطلع أن يغفرني قبضي في يوم رب هذا لي اللذيء من فدي فهو هو عدي We. بهدني حكم الله أليحقني بالفضح خجارني بسالب دم جعلني من ورثه الجنه نعيم واغفر لي ابي واغفر لي ابي واغفر لي أبي إنه كان من و <تصفيق> قولي لفت الجنة للمتقين ولوانا قرآن سيارة دين الجبال او قطعة دين الارض أحل او, أحل فيه أو أحل أحل كل ما ديه النوتا بل الليل الان هو وهكذا خطم الناس الاسلام عشنا سوي الى حدي دي ايات دين البينات فلا علم حضرات من ذلك هو العلم القرآدين فاملة القرآ للسيط طاها الخارج اللي جاء جاء التلسجون العربي وضع العربي الإسلامية والمغيم بمدينة القاهرة أقل على الأعلام وضعات عبر أسير موجات إزعار من حديثة الكبرى لصعدها الهج عوض حصنة بزهيرة صحبتنا خلال هذه السلاوات المضارة أحدى أحداث رضاء العالمية والأنسة الكاربائية لصعدها الهج الشهتامان بمدينة أسف ملوين وضارة موانس إبراهيم المال وقلالت محبرة من قصور الضياب والصرمة ومع هذه الفراشة المديثة لم على الانشطة والبنوية بارت اولاد الهاتف احبات مع نقصين بمدينة السلم اللوي اما خدمة الفندقية الكبرى بشركة المدر سلامة الفندقية بارت اصول صلاح بمدينة السلم اللوي وثليمان الاسلام شكرا الله وسعر الجميع